كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فَكَّرَ وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر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 129. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 120. وما يعلم جنود ربك إلا هو 121. وما هي إلا ذكرى للبشر 122. كلا والقمر 123. والليل إذ أدبر 124.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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة